بما كن ثم تعملون والتكئين على سرهم الصوفة وزوجناه بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق لنا بذريتهم الحق لنا بذريتهم وما أتلاهم من عملهم من شيء كل أمرين ما كسب رهين. وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 اتَرَبصوا به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله فلن يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 انشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا